قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده, ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحباح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه ورواه مسلم من حديث يزيد بن الهاد به وقال مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه وقال أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه وساق احمد تمام الحديث وقال البخاري بسنده عن النعمان أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه والله مسلم من حديث شعبة وقال البخاري بسنده عن النعمان بن بشير أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهونا أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو يغلي القمقم وقال مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهون أهل النار عذابا عليه نعلان يغلي منهما دماغه وبهذا الاسناد.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 لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفى لعمه أبي طالب وهذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب فقط وإلا هو لا يخرج من النار لأنه مات مشرك والمشرك غير مغفول له كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا يدلنا على أن أهل النار يتفاوتون في العذاب وكل من كان إجرامه أعظم ومحاربته لدين الله ولعباد الله أكثر وأشد كان عذابه أعظم ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالنار دركات والدرك هو الذي ينزل تحت بخلاف الدرج فإن الدرج يصعد فوق فالجنة درجات أما النار فهي دركات وكلما نزل من النار صار أشد عذابا وأعظم حرارة من جهنم نسال الله العافيه هي تفاوت وجهنم طبقات والطبقة العليا التي هي فوق الدركات كلها هي التي يدخلها عصاة المسلمين ثم هذه يخرجون منها لا يبقى فيها إلا من كان عذابه من أهل النار خفيفا ولم يذكر إلا هذا يعني ابو طالب انه ينعل عليني في روايه كم في أخمصه جمره من نار يغلي منها دماغه يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا يعني اهل النار وليس في العذاب عذاب النار هين ولكن تتفاوت بعضها اشد من بعض فهذه الشفاعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم قال لعله تنفعه شفاعتي كما أخبره الله جل وعلا بذلك بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه من الكفار فلا يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى لما كان حيا ولهذا لما مات فطاعوا أنهم يبالغوا في أليته أكثر مما كان فالمقصود أنه مات على الشرك فهو في النار لا يخرج منها وهذا من الأدلة التي هي جزء من أدلة كثيرة للرد على الذين يقولون إنه, إنه أسلم وإنه ناجي والنصوص في هذا كثيره عن النبي وقد ثبت في الصحيح أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج بها لك عند الله وكان عنده جلساء السوء من المشركين عنده أبو جهل واحد آخر فقال له أتراب عن ملة عبد المطلب لأنهم يعرفون أن الذي يقول لا إله إلا الله أنه ينتقل من ملة الكفر والشرك إلى ملة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته يقول لا إله إلا الله كلمة محاج بها لك عند الله فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها فقال له أبو جهل وزميله أترب عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وجاء أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا مخافة تعيرني نساء قريش تقول إنه خاف عند الموت لقلته وكل هذا بإرادة الله جل وعلا فإنه جل وعلا جعل لأهل النار اهلا وهم في أصلاب آبائهم ويسر لهم عمل أهل النار فعملوا حتى استحقوا ذلك وخلق لي الجنة أهلا كذلك ويسر لهم الأسباب التي تنجيهم من النار وتؤهلهم بأن يدخلوا الجنة وكل ذلك بمشيئة الله ولكن تيسيره جل وعلا لمن يؤمن والأسباب التي يقيضها له كله فضل من الله يتفضل به على من يشاء وإلا الخلق كلهم ملك لله جل وعلا يتصرف فيهم كيف يشاء غير أنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحد شيئا وإنما يضع فضله في الأماكن التي تكون اهلا لذلك وعدله كذلك عدله في أهل العدل الذين يعجلون عن توحيد الله وعن عبادته فالمقصود أن النار نصر الله السلام منها أنها شديدة وعظيمة جدا إذا كان هذا هو أخف أهل النار عذابا الذي يغلي دماغه من جمرة تكون في أخمص قدمه وكيف حياة مثل هذا؟ حياة سيئة جدا ولكن الذين في طبقات النار أشد الذين من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من النار نسأل الله فالمقصود أن هذا يدل على تفاوت أهل النار في العذاب فكل من كان لله جل وعلا محاربا لدينه ولعباده يكون عذابه أشد وأعظم وليس في النار أيضا راحة ولا حياة هي كل أهلها في شقاء غير أن الشقاء يتفاوت منه ما هو أشد وأنك وأعظم سوا الله جل وعلا نجيرنا والمسلمين من عذاب النار نعم وقال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا قالوا يا رسول الله وما رأيت قال رأيت الجنة والنار ورواه أحمد من حديث شعبة عن موسى ابن انس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لأن و... الإنسان في الواقع لا يدري ماذا يصادفه عند الموت ما يدري ماذا يختم له والإنسان كل إنسان قد تحقق أن له ذنوب أما الحسنات فالله أعلم هل قبلت أو ردت فهو مظنون فيها وكذلك التوبة هل قبلت لا يدري ولهذا يجب أن يجتهد دائما. دائم يجتهد ويسأل ربه جل وعلا أن يعفو وإذا لم يعفو رب العالمين جل وعلا عن عبده فهو هالك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الجنة وعلى النار وعلى لا ينافي قوله جل وعلا فلا تدري نفس ما اخفي لهم من قرة أعين وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل فاطلاعه على جزئية منها أو شيئا ظاهر منها وليس على كل ما فيها وكذلك النار وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في أهده يقول عائشة خرج من بيته يجر رداءه خائفا من الله جل وعلا أن تكون الساعة فصلى صلاة طويلة وفي أثناء الصلاة رآه الصحابة تقدم ومد يده ثم كفها ثم تقهقر وإذا تقدم تقدموا خلفه وإذا تقهقر تقهقر خلفه يعني انشون على على أدبارهم في فلما انتهى أخبرهم أنه أن عرضت الجنة والنار عليه دون الحائط يعني حائط المسجد يقول حتى خفت أنها تأتي علينا فقلت يا رب وأنا فيهم يعني تأتي عليهم النار وأنا فيهم ثم رأى الجنة ومد يده ليأخذ قطفا منها لو أخذت لبق لا منه ما بقيت الدنيا ولا وبدالي ألا أخذ؟ ولذلك أن الجنة والنار كلاهما من الغيب المغيب عنا الذي يجب أن نؤمن به ولو لم نره والإيمان كله بالأمور الغائبة إذا شوهد الشيء راحت الحكمة في تفاوت الإيمان إيمان الناس ولأن الناس يتساوون في المشاهد كلهم ولهذا إذا صارت الأمور مشاهدة لا ينفع الإيمان كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت وفسر هذا بطلع الشمس المغربية وغيره من الآيات التي تضطر الناس إلى الإيمان ولكن لا ينفعهم لأن صار الأمر مشاهد ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين يعاين يعني يعاين الملائكة الذين يكبرون روحه و الميت المحتضر قبل أن يموت يشاهد الملائكة الذين أتون إليه والحاضرون لا يشاهدون شيئا كما قال جل وعلا يعني فلولا بلغت الحلقوم ولولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يعني أنتم محدقون به تنظرون ولكن ما تشاهدون شيئا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا يعني ملائكة الله أقرب إليه من الحاضرين محيطة به لتقبض روحه ولكن لا تبصرونهم فلولا ان كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين ومحاسبين وراجعين إلى الله فارجعوها يعني يرجع الروح إلى مكانها إن كنتم قادرين على ذلك ولكن هيهات لا يمكن ابدا هذا بأمر الله فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ثم ذكر جل وعلا أنواع المحتضرين جعلهم ثلاثة أكسا فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يعني يستقبل بهذا تستقبله الملائكه بالبشره والريحان والكفان من الجنة وتبشره بالسعادة واما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يعني أنهم سالمون من العذاب، وفرق بين من يبشر ويستقبل بالريحان والروح والريحان ومن يقال إنه سالم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم، إن هذا له حق اليقين حق يقيني كأنك تشاهد لأنه خبر من الله جل وعلا والنزل هو الذي يقدم للضيف عند أول ما ينزل فهؤلاء نزلهم حميم نسأل الله العاف ما ماء قد تناها في الحرارة وكذلك هذا يدلنا أيضا على أن الإنسان إذا خرجت روحه أنه إما يعذب أو ينعام فكل أحد فهو ليس يعني خلاص يكون جسة هامدة فقط وينسى هذا القبر القبر دار أخرى فيها نعيم وفيها جحيم فيها عذاب سأل الله العالمين والانسان خلق لأمور عظيمة ولكنه غافل وجاهل وكفور كذلك إذا اجتمع الجهل واجتمع الظلم والكفر تحكم الأمر إلى الغاية في اسباب الشقاء نسأل الله العافية نعم. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل ما لي لم أرمي كائلا ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقة النار فقال الله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يعني لا ظل انطلقوا إلى جهنم الذي كنتم تكذبون بها انطلقوا إلى ذي ظل ذي شعب يعني من ظليل يعني من ظليل اللهب والدخان ولهذا قال إنه ليس بارد ولا كريم بل هو متناهم بالحرارة فهم يقال لهم هذا يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون فكانوا يكذبون بالنار ويكذبون بما جاء به الرسول يكذبون بالجنة ويكذبون باليوم الآخر وأكثرهم يكذب بأنه يبعث فقالوا من يحيي العظام وهي رميم هكذا يستبعدون ذلك وينسون خلقهم ينسون أنه أنهم خلقوا من ماء مهين فالذي خلقهم منه الماء المهين نقطة ماء قادر على أن يعيدهم قد قال جل وعلا وهو أهوى على الله يعني لغادة أهوى من الابتداء وليس على الله شيء صعب لأنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون نعم وقال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين فقال الطبراني بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر قال أما إنها ليست مثل الشجر والجبل ولكنها مثل المدائن والحصون يعني الشرر كالمدينة بس الله, الله نعم. وقال الطبراني بسنده عن انس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من المغرب وقال الشمس الذي هل... جعلها الله جل وعلا سراجا وهاجاء بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك قد تقتل بعض الناس من حرارتها. فكيف بالنار النار التي هي أشد وأعظم؟ فإذا كانت في المشرق يجد مثل حرارتها ما كانت في المغرب، وبالعكس نعم، والمشرق. يعني قطر الأرض جهة, جهة الشرق والغرب أقرم من المسافه التي بيننا وبين الشمس مع أن الشمس ليست هي النار وإنما هي جعلت للاضاءه ومنفعة الخلق غير أنها فيها حرارة شديدة نعم وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن, لأ فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر وأشد ما يكون من البرد من فيح جهنم، وبهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردو بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فنفسني فاذن, فأذن لها في كل عام بنفسين فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري وهذا لا يؤمن به الا اهل الإيمان الذين تلقوا الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا الناس يقولون شدة الحر وشدة البلد هذا من أمور طبيعية أعيدا مثلا أبعدت الشمس عنهم أعيدا وصارت مثلا الثلوج وغيرها هذا شدة البرد وإذا قربت الشمس وصارت في فوق رؤوسهم هذه شدة الحر يعني يجعلون الأمور الشيء مشاهد فقط لهذا نقول هذا لا يؤمن به إلا أهل الايمان الذين يصدقون ما جاء به الرسول كما اخبر صلوات الله وسلامه عليه فالنفس الذي تتنفس به جهنم سواء الشتاء أو في الصيف هذا يعني ما يجده الناس من شدة البرودة وشدة الحرارة لأنها تذكر بالنار والنار فيها المتناقضات سألوها العافية فيها الزمهرير الذي هو أشد ما يكون من البرد وفيها أشد ما يكون من الحر فيها يعني العذاب كله فكل هذا الذي يجده الإنسان تذكيرا من الله جل وعلا لعله يرعوي وقد جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في شدة الحر وجد الحر الشديد قال الله أكبر ما أشد حر هذا اليوم اللهم إني اعوذ بك من حر جهنم إن النار تقول إنه استعاذ بي فأعيده من عبدك فلان استعاذ بك من حري فأعيده فيعيده الله جل وعلا وكذلك إذا كان في شدة البرد وقال ما أشد الله أكبر ما أشد هذا البرد اللهم إني بك من زمهرير جهنم جهنم أن الله يستجيب له ويعيده من ذلك فاذا هذا معناه تذكيرا لأهل الإيمان نعم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 ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط؟ ولا رأيت شدة قط؟ وهذا يدل على قلة الدنيا, الدنيا وأنها لا تسوي شيء فكل ما فيها ينسى ويذهب كأن لم يكن ولهذا يقسم هذا أنه ما مر فيه شدة نسي نسي وكذلك الآخر أنه ما مر فيه نعيم ولا خير فنسيت الأمور التي كانت في الدنيا لقلتها وذهابها بسرعة وبقيت الذنوب التي عقباها النار الله العافية أو الحسنات التي تعقب الجنة فيغمس إذا يصبغ جاء في لفظ آخر يغمس وهو أوضح يغمس في الجنة وهذا يغمس في النار ثم يرفع فيقال له ذلك فالمقصود أن هذا يتبين لنا به أن بقى الدنيا وإن أخذ الإنسان مئة سنة فيها أو أكثر إنها كساعة بل كلحظة بل قد تنسى وتنتهي كأن لم تكن فإذا الدنيا كلها هكذا والإنسان يجد هذا في نفسه التي مرت عليه ومضت كأنها أحلام بعضها يذكره وبعضه لا يذكره قد نسي وهكذا البقية بقية العمر يكون مثل الماضي. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا اكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال له لقد سئلت أسر من ذلك فذلك قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو ابتدى به طريق أخرى قال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء اكنت تفتدي به؟ قال نعم قال له قد أردت منك أيثر من ذلك قد أخذت عليك الميثاق في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي طريق أخرى قال آخر أبا ليس هذا يعني كلام يواجه به ولكن الاعمال اعماله عماله أبت أن تتفق مع ما جاء به الرسول للاتباع والتصديق والإيمان فالكفر وابى وابتعد عن الحق والهدى فصار هذا جزاؤه أنه في النار وهذا يذهب بسرعة كما ذكر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم المجرمون أنهم يحشرون زرقا يتخافتون بينهم يقول أحدهم إن لبستم إلا أشرا يقول الله جل وعلا نحن أعلم بما يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يومان يعني في فقاعهم في الدنيا كلها هذه قال جل وعلا سألونك عن الساعة أين مرسها انما انت من الالقاء كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها عشيه او ضحاها يعني جزء من اليوم ليس هو اليوم كله كانهم لم يلبثوا إلا هذا وهذا خبر الله جل وعلا عن ما سيكون وان هذا هو الذي يقوله الناس ويتكلمون به ولا يكونون كاذبين في هذا متأمدين الكذب فهذا الذي يدركوه وهذا الذي تحصلوه تحصلوه من دنياهم وحياتهم وهذا كله أمام الآخرة ولا يساوي ذرة نعم قال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول ما أسأل واتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فاقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي شر منزل فيقول له أتستدي منه بطلائع الأرض ذهبا فيقول أي ربي نعم فيقول كذبت قد سالتك اقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار وقال البزار بسنده عن أبي هريرا هذه أمور خاصة لأناس خاصين ولا تنافي قول الله جل وعلا فيه أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم لأن هذا عذاب في الواقع والكلام المنفي الكلام الذي فيه رحمة وفيه إكرام هذا لا يحصل لهم لا يحصل لهم شيء من الكرام والرحمة بل يحصل لهم العذاب وقد قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون من الذي قال إنكم ماكثون قول بعض المفسرين هذا قول الله يعني هو اللي قال إنكم ماكثون وإن كان مالك الذي وخزن رئيس خزنة النار إذا قال ذلك فهو يقوله عن ربه جل وعلا أمره بذلك فهو كانه قول الله يقول بعض المفسرين إن بين الطلب والجواب أربعين سنة بين الطلب والجواب أربعون سنة لإهانتهم فبعد أربعين سنة يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا يكون عذابا ولا يكون في مثل هذا إكرام ورحمة فكلام الله جل وعلا فيه لا يتناقض ولا يختلف بعضه عن بعض بل بعضه يصدق بعض ويؤيد بعضه بعضا وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يدلنا على أن الإنسان أمامه أخطار عظيمة فينبغي أن يتذكر مصيره ينبغي أن يذكر مصرعة يوم تأتيه الملائكة وتقبض روحه إلى أين ثم إذا حمل وذهب به الى المقبرة هل يكون نسيا منسيا كلا سوف ينزل منزلا اما فيه نعيم واكرام واما فيه اهانه وعذاب الى يوم يبعثون ثم بعد البعث الامر اشد واعظم سال الله العافيه او انه يعني ارحم واكثر نعيما وخيرا فالعبد ما يخلو مما هذا أو هذا ولا بد فلهذا يقول لا يجوز للعبد ان ينسى مخرجه من الدنيا ولا ينسى قبره ولا ينسى مبعثك يوم يبعث مع من هل هو مع المتقين الذين يقال لهم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون أو مع إخوان الشياطين الذين يحشرون إلى جهنم فهو لا يجزم لا بهذا ولا بهذا لا, لا يدري فلهذا يكون خائفا راجيا يخاف من ذنوبه وأن حسناته وأنها لم تقبل في أمور قد تعرض لها كثيرة الافات كثيرة فات الحسنات و الله لا يقبل ما كان خالصا لوجهه جل وعلا ها. وقال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى مثل النار نام هاربها ولم يرى مثل الجنة نام طالبها وروى الحافر وابو يعلى لان لان الناس لا يشاهدون هذا لان الايمان يكون ضعيف لو كان الايمان ايمان قوي بحيث انه كانه يشاهد الجنه والنار لا تغيرت الامور تغيرت الحال تغير ولكن الايمان ضعيف بعض الناس لو شكك شك له كيف يعني فيه جنة وفيه نار وفي بس ربما يشك ويرتاب ولهذا إذا جاءت الفتن وجاءت الشكوك والشبهات تجد الإنسان كثير من الناس حار ويسأل ويقول كيف هذا صحيح ولا غير صحيح كيف مثلا الشكوك تكون صحيح والشبهات تكون صحيحة ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله يقول إنه خرج الحجاج من بغداد قاصدين مكة ما هو معلوم معهم شاب انتبه يعني لفت الأنظار كثرت اجتهاده وبكائه وذكره إن جلس ولا يصلي وإن مشى وإلا يذكر ويقرأ فقالوا ما شأنك؟ فقال شأن شأن فلما قال إني رأيت في المنام قصرا مبنيا من ذهب في الظه ورأيت بين شرفاته جارية سلبت قلبي وقالت لي لا تقطع دوننا فأنا أريدها مجسهد طيب هذه رؤيا اليس يقرأ قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان الى اخره أليس هذا كلام الله فكيف الرؤيه مثلا تكون اشد تاثيرا عند الانسان من كلام الله جل وعلا الانسان اذا شاهد الشيء حتى وهو في المنام يتاثر فكيف اذا شاهده يقظه فالاخبار التي يعني يخبر بها قد يكون تأثيرها قليل ويختلف الناس باختلاف إيمانهم وتصديقهم ربما مصدق كأنه يشاهد وإنسان لا أخف وإنسان أخف وأخف وهكذا فهذا هو السبب في كون الإنسان لا يتأثر من الأخبار و. الآيات التي تتلى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يتأثر وإنسان يتأثر كثيرا ويكفيه أن يسمع كلمة نعم وروى الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لأحرق المسجد ومن فيه وهذا حديث غريب جدا ذكر بعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها يكفي. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله نبينا محمد